استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له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 szanownego لَا شَرِيكَ praw człowieka. الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ لَا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ لَهُ الدين ولو كره والله أكبر